لا جرم ان ما تدعونني اله ليس له دعوه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره واننا ردنا واننا الله وان المسرفين هم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 فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا لكم تبعا فهلنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين اشتكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم وخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكتاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لمنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة في الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذلتهم ولهم اللعنة ولهم سور ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولل الباب وعد الله حقه واستغفر لذنبك وسبح بحمد رَبِّكَ بالعشي والاركار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطة علمتاهم إن في صدورهم هو إلا كبرم ما هم ببارئيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات ولرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وَمَا يَسْتَوِي الْعُمْى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا يَتَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ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 ان الله ليزوج فضلا علينا ولكن اكثر الناس لا يشكرون ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فان يتوفكون كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بماء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم